بسم الله الرحمن الرحيم واتم الصلاه وازكى التسليم على حبيب اله العالمين محمد وال بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الله الله على محمد. محمد. واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحللل عقده من لساني يفقه قولي السلام عليكم أيها الفضور الكريم السلام عليكم أيها المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم ونحن نلتقي في درس جديد من دروس أحكام تلاوة القرآن الكريم وعلى قناة الأنوار الفضائية الثانية سائلين المولى عز وجل أن ينفعنا وإياكم بتلاوته وأن يكون القرآن شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم في الدروس الماضيه اخذنا عده احكام وعدة امور وان شاء الله تتذكرونها وانا في كل درس كما تلاحظون اعيد عليكم الكره وأعيد استعراض الدروس التي اخذناها لكي يكون واضح لديكم ولكي تكون ايضا في اذهانكم هذه الدروس ولا تنسونها ان شاء الله ابدا كما أكدت عليكم في الدرس الماضي المراجعة يجب عليكم أن تراجعوا الدرس جيدا في البيت لكي تتوالد أسئلة من خلال هذه الأسئلة سوف يتركز فهم الدرس في أذهانكم إن شاء الله ويجب ايضا اخواني الأحبة أخوات الكريمات يجب أن تكثروا من استماعكم للقرآن الكريم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لذكره نوروا هذا المسجد بالصلاة على محمد وآل محمد. الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن القلوب لا يعني سير عليها شنو زنجار سمي بالعراق ها إن القلوب لا فجلوها بتلاوة القرآن الكريم. تلاوة القرآن الكريم تدخل الفرح والسرور الرسول الأكرم يقول البيوت التي يتلى فيها القرآن الكريم أو البيت الذي يقرا فيه القرآن الكريم واضح تحضره الملائكة ويكثر رزقا وتكثر فيه البركة وتهجره الشياطين ويهجره الجن واضح أما البيت الذي ها يقول عفوا ويتراءاه أهل السماء كما يتراءى اهل الارض النجوم واضح يعني يشوفون هذا البيت عباره عن نقطه الضوء لانه يتلى فيه القران الكريم اما البيت الذي لا يتلى فيه القران الكريم فالعكس تماما تقل بركته ويقل رزقه وتهجره الملائكه وتسكنه الشياطين واضح فاذا عليكم بالتلاوه والاستماع الاستماع كما قلت واؤكد دائما ان الاستماع والتلاوه كفتان متعادلتان متساويتان إذا استمعت وإذا قرأت فالنتيجة أنت تحيي ذكر الله سبحانه وتعالى أنت تتصفح القرآن الكريم وأنا أؤكد عليكم جميعا وهذه الخاصية هي للجميع إن كان قارئا وإن لم يكن قارئا عليه بالاستماع والمتابعة واضح الاستماع والمتابعة مع القرآن الكريم وكما قلت أنا في دروس ماضية هذه إن شاء الله سوف تدر عليكم أرباحا كثيرة كما قلت أولا ثواب الاستماع وثواب التعلم وثواب القراءة وثواب النظر في القرآن الكريم واضح؟ ولمن قرأ القرآن الرسول يقول أيضا في حديث بمشقة فله أجران مو أجر واحد واضح فله اجران والتعلم بمشقه ليست هي ليس معناها معذره القراءه الخاطئه واحد يقول انا اتعلم او اقرا بنيه التعلم فجاي أتلك أو واتهجى واقرا بنيه التعلم فالي اذا ثواب أجرين أقول اقول لا حبيبي ثواب التعلم هذا أنت تقرا امام شخص عارف بالقراءه فيصحح لك فتعرف خطاك واضح أما أنت تقرأ في البيت ولا تعرف ما هو الخطأ وما هي القراءة وكيف قرأت وكيف لحنت هذا شيء غير صحيح لا يجوز القراءة لغير المتعلم إلا بوجود المعلم وإذا لم يكن المعلم موجوداً فكما قلت لكم بالاستماع والمتابعة دعونا نكثر من الاستماع إذا أكثرنا من الاستماع راح نشجع ايضا القراء نشجع الناس اللي عندهم اصوات جميله ويتلون القران نشجعهم ان يقراوا القران وأن يستمعوا وعندما عفوا يستمع الناس اليهم راح يكون تشجيع لهم يسجلون الايات باصوات جميله ورائعه في سيديات او في اشرطه كاسيت والناس تقتني هذه الاشرطه وتستمع اليها اذا نحن نحيي جيلا يقرؤون القران مو شرط اني اقرا مو شرط أنا مجرد, استماع أنا مجرد جلوسي وحضوري في مجلس الحسين عليه السلام لمن يرتق المنبر أي خطيب من خطباء المنبر الكرام الله يحفظ إن شاء الله الموجودين والله يرحم الماضين أي واحد عندما أحضر في مجلسه أنا أستمع إلى تفسير آية أستمع إلى كلمات نورانية فيها هدى فيها رحمة تدخل الأنس تدخل الراحة والسكينة والطمأنينة على النفس على الروح من أروح للبيت أروح وكأنما أنا أثقلت من ظهري بعض ومن قلبي بعض الهموم بعض الأثقال كأنما كان علي حمل لما أنزل دمعة من أذكر الحسين عليه السلام الذي قتل في سبيل من؟ في سبيل القرآن في سبيل إعلاء كلمة القرآن والدليل على ذلك الرواية تقول وهي من الأعداء من جيش عمر بن سعد يقولون عندما جن الليل كنا لا نسمع من أصحاب الحسين سوى ذوي كذوي النحل وكان هو وأصحابه ما بين قارئ للقرآن وما بين راكع وساجد والراكع والساجد شي سوي أكو غير القرآن يتلوه إذن الليل بأكمله كان يتلى في القرآن ولم يكتفي من ذلك الحسين بل قطعوا رأسه وبقي هذا الرأس الشريف الطاهر يتلو القرآن حتى أن بعض علمائنا يقول أنه قرأ ليس في موضع واحد أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا يقول لا في الروايات قرأ في سبع مواضع الإمام الحسين إذن كان على الدوام نستنتج من هذه الروايات كان على الدوام يتلو القرآن الكريم واضح؟ وأيضا خير مثال على ذلك الزهراء بأبي وأمي ونحن في أيام وفاتها صلوات الله وسلامه عليها يرحمكم الله يا حاج طيب يقول الزهراء عندما وافتها المنية جاءت إلى فضة قالت لها أنا سأدخل الحجرة أو سأدخل الغرفة وسأتل القرآن عندما تسمعين صوتي قد انقطع فاعلمي أني قد فارقت الحياة آخر لحظات الزهراء آخر أنفاسها شو السوي تتلو القرآن الكريم فإذا تلاوه القرآن الكريم وشو توصف الضع يعني تقولها تعالي سمعي تقولها أنت راح تسمعين الزهراء كانت تقرأ بصوت عالي صح؟ لأن فضة خارج الحجرة الزهراء داخل الحجرة إذن هي تقرأ بصوت عالي وهذا أيضا يأكد علي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما سمع عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن يقول كنت أقرأ جل الرسول صلى الله عليه وآله شاف يقرأ بق وين بق خارج الدار ها بق يسمع بدون أن يعلم عبد الله بن مسعود بعد أن أتم القراءة عبد الله بن مسعود التفت وإذ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس رسول الله أثنى على تلاوته مدحه كثيرا واضح شجعه كثيرا عبد الله بن مسعود قال يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته ولحبرته لك تحبيرا يعني قال له كان ضبطت لك بعد أكثر كان قريت بعد أجمل كان أديت بعد أجمل كان أتقنت الحروف والصفات بعد أكثر واضح؟ قال له بارك الله فيك بوركت وبوركت هذه التلاوة إذن الرسول قال له كان دائماً يقول لأمير المؤمنين لعبد الله بن مسعود للصحابة يقول, لي يقول له اقرأ علي آيات الرسول معصوم ينسى قطعاً لا ها لكن لماذا يقول يقول له مولاي أقرأه عليك وعليك نزل يقول له أنا أحب أن أسمعه من غيري واضح؟ ونحن نعتقد ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو حي يرزق يسمع الكلام ويرد الجواب ولذلك في صلاة نش نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته البدء بالسلام مستحب رد السلام شنو واجب الرسول يرد علينا لو ما يرد علينا والرسول بالمدينة المنورة إذا كان القبر المادي بالمدينة المنورة وهذا صوتي الخافت القليل يصل إلى أذني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويرد عليه السلام فاذا انا من اقرا القران ايضا اكون على يقين ان الرسول يسمعني يسمعني انا جاي اقرا القران ويستانس بتلاوتي للقران الكريم اذن وجب علي ان احبر القران تحذيرا وجب علي ان اضبطه ضبطا شديدا دقيقا صح فاذا كنت لست كذلك يعني انت تفرح لما الرسول الله قاعد يسمعك انت تقرأ القرآن وانت احتمال عشر بالمية تقرأ خطأ او حتى لو خمسة بالمية ويقولون لك تعال اقرأ والرسول يسمعك تقرأ ها ما تقرأ اذا انت تكتفي بالاستماع والمتابعة تحصل الثواب الرسول ايضا ينظر لك يقول هذا يتعلم القرآن الكريم خيركم من تعلم القرآن وعلمه واضح شلون؟ فاذا يا اخواني انا اقول لكم اكثروا من الاستماع للقران الكريم وطبعا صاحب الروايه الذي يقول عندما قرات للرسول يقول عندما قرات عليه من سوره هود او من السوره الاخرى راحت من بالي الان المهم اللي فيها او سوره النساء فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يقول يا الرسول يسدل دموع عينيه على خديه ويقول آه لقد شيبتني هود والواقعه طيب يقول لقد شيبتني هود والواقعه فإذا تلاوة القرآن الكريم والاستماع إليها والبكاء والتأثر والأن نعيش بأجواء روحانية قرآنية ننقي هذه القلوب التي تبدأ بتلاوة القرآن أو بالاستماع للقرآن الكريم اذا أحبائي أخواني لا أطيل عليكم نحن لازلنا في بدايات سورة البقرة الإفلام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه واليوم إن شاء الله سأبين لكم أهم الكلمات الصعبة التي يجب أن نعتني بها عند اللفظ وعند القراءة وأهم الأحكام ومن شاء أن يدونها في ملاحظاته فليدونها وايضا من شاء ان يدونها في مصحفه كما قلت لكم عفوا كل واحد منكم اذا اراد ان ياتي بمصحف ويؤشر عليه بالقلم الرصاص كما قلت لكم شنو خاطر بعد ذلك اذا اتمناه نشطب هذا يصبح القران المعلم يعني نشطب هذا نستطيع ان نمحي من القران الكريم اذا الف لام ميم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم التي بدانا بها الايات شرحناها في الدروس الماضيه وقسمناها الى قسمين قلنا حي طهر المده بمقدار حركتين ونقص عسلكم المده بمقدار ست حركات اما حرف العين بعض الاخوه يسالون ويستشكلون به حرف العين يجوز ان نمده اربعه ويجوز ان نمده ست حركات نحن مخيرين بخصوص اللين اذا اعتبرنا لين من مد اللين مده اربع حركات ما في كاد واذا اعتبرنا ايضا من الحروف المقطعة وبسبب السكون اللازم كالهمزة المتطرفة يعني ان نمده ست حركات لا ضيرة في ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هنا نلاحظ الملاحظة هذه مهمة النقاط الثلاث التي تعلو كلمة ريب لاحظتوها ثلاث نقاط على شكل مثلث وأيضا ثلاث نقاط على كلمة فيه واضح؟ أو فيه واضح؟ ايضا كثله نقاط هذني شنو معناهن هذني يقول الوقوف على احد الموضعين زي اذا وقفت على كلمه من هذه الكلمات يعني اذا وقفت على الكلمه الاولى لا يجوز لك ان تقف على الكلمه الثانيه واذا وقفت على الكلمه الثانيه لا يجوز لك ان ترجع وتقف على الكلمه الاولى يعني شلون يعني اقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هذا غير جائز واضح؟ يا إما تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أو تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين واضح؟ هذا واضح إن شاء الله هذا يسمونه جواز الوقف على أحد الموضعين ولا يجوز الوقف على الموضع الثاني وقفت على الأول ما تقف على الثاني زين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اتصور هذه كلمات بسيطه والنطق بها ولفظها بسيط ما فيها صعوبه زين والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون طيب تلاحظون على كلمة من ربهم ربهم هذه العبارة أو هذه الكلمة اللي هي صل صل واضح؟ هذه علامة من علامات الوقف. علامة شنو؟ من علامات الوقف القرآن الكريم الآيات القرآنية ليس من حقي أن أقف على أي كلمة ولا يجوز لي أن أقف على أي كلمة ما لم يكن هناك تمام للمعنى أو ما لم يكن هناك علامة للوقف من هذه العلامة هي العلامتين الأوليين اللي في لا ريد فيه وذن عرفناهن وعرفنا شنو معناهن واضح؟ والعلامة الثانيه اللي هي مثلا اللي هي هذه الصل مكتوبه هذه معناها شنو معناها جواز الوقف اقدر اوقف على من ربهم يقول لي لكن الوصل اولى الافضل عندك نفس ها عندك نفس طويل توصلها اولى من ان تقف عليها لكن الوقف عفوا الوقف جائز او غير جائز جائز واضح دائما أصف للطلاب أقول لهم شنو وأقول لكم كذلك القرآن الكريم علامات الوقف تعتبر محطات مثل المحطات اللي للقطار موجود القطار لا يقف كيف ما اتفق واضح يقف حسب توقيتات وبمحطات مبينة ومعروفة بالقرآن الكريم كذلك أنت عندما تقرأ تقف على هذه المحطات أما غيرها تحتاج إلى خبير أو إذا وقفت اضطرارا فارجع كمل منيا من آية قبلها في كلمة أو كلمتين بعض الأحيان سطر في سبيل أن يتم المعنى وراح إن شاء الله نوضحها أكثر واضح نكمل فإذن نقول أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون واضح لو نرجع والذين يؤمنون بما أنزل عندنا هذا مد جائز منفصل صح جواز المد حركتين أو أربع حركات وما أنزل من قبلك أيضا مد منفصل طيب أولئك مد واجب شنو؟ متصل مقدار مده اش قد ستة لو اربعة كم واحد يقول ست حركات ايش كم واحد يقول اربعه مقدار مده اربع حركات يا اخوان المد حفظوها المد بسبب الهمزة اربعة الا ان كانت متطرفة الا اذا وقفنا عليها طيب والمد بسبب السكون ست حركات ثابت واضح؟ نقلب الصفحه على بركة الله. أول بداية الصفحة شعذنا حكم إن هاي النون شنو أخذناها؟ النون المشددة تعطى غنة بمقدار حركتين واضح؟ إن الذين كفروا سواء عليهم آ سواء شنو هذا المد نسميه مد واجب شنو متصل مقدار مده ايش قد عم قال ست حركات شنو تقول ست حركات اربع حركات زين اربع حركات المد بسبب الهمزه اربع حركات بسبب السكون ست حركات, ست حركات. اللي يقول بعد بسبب الهمزه ست حركات نعاقبه زين نعاقبه لو يقرأنا الفاتحه الف مره ها لو يزحف زين هيش على الفراش لو على الشارع نكمل نكمل على بركه الله انا هنا أنا اريد ابين لكم من هذه الايه اريد اعطيكم حكم جديد مستعدين تاخذون حكم جديد لو نكمل قراءه كم واحد يريد ناخذ حكم جديد خلنا نشوف احنا ناس ديمقراطيين يعني مع الله سبحانه وتعالى من الله ها اشوفكم قليلين يريدون احكام <تصفيق> يعني لازم صار هواي زين يلا خلوها نكمل ان شاء الله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم زين هاي الغشاوة كثير من الأخوة يقرونها غشوة أو غشوة فلازم ننتبه لهذا الألف الصغير اللي موجود وش نقرأها؟ غشاوة هذا الألف يسمون الألف الخنجري زي نحجاجنا؟ هذا الألف الزغير يسموه الألف الخنجري هذا معناها هناك ألف محذوف خطا ولكنه يثبت لفظا واضح؟ محذوف خطا فقط وعوضة بألف صغيرة فلا تقرأ غشاوة أو نقرأ الصلوة أو القيمة لا تقرأ الصلاة القيامة غشاوة واضح شلون طيب طبعا أحكام مثل ما لاحظتوا عدنا وعلى أبصارهم مد منفصل بسبب شنو نعم بسبب الهمزة مقدار مده اثنين أو أربع حركات حكمه الجواز واضح؟ ومن النَّاسِ من يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ شنو نعدنا ومن الناس لا تنسون النون المشددة ننطيها غنة بمقدار حركتين لا تقول ومن الناس لا شوية ننطيها غنة ومن الناس من يقول امنا ايضا النون المشدد في امنا واضح امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين شوي الالف اريدكم دائما ترققونا جاي تلاحظون انا شلون جاي اقرا ما نريد نقول ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر لا ما شنو ومن الناس ناس ما نقول ناس واضح مثل ما واحد يقول فاس واحد يقول فاس زين واحد يقول فائز واحد يقول فائز ما ريد فائز ما ريد الناس, ريد الناس. بالقران الكريم يقرأ بلغته الخاصه بالحروف واضح نطلعها قدر الامكان كما هي مطابقه للغه العربيه الصحيحه او الفصيحه طيب نعيد ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين طيب هذه اللي بعدها يخادعون لو يخدعون بسبب الألف صح طيب يخادعون الله والذين آمنوا هذا لفظ الجلال ليش بخمناه ليش لأنه مسبوق بشنو بفتحة نعم شوف شلون لفظنا يخادعون الله شوف الله ما قلت يخادعون الله ما قلتها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 ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون هذه مرضى على عجاله في دقيقتين باقي من وقت الدرس صدق الله العلي العظيم طيب مرضى سل سبيلا قم قمطريرا زنجبيلا شوفوا هي شنو هي قمطريرا مرضا سلسبيلا زنجبيلا هذه يسمون مد العوض مد العوض يعني شنو هذا نوع من أنواع المدود مد العوض عندما نقف لا نقول زنجبيلا ولا نقول عينا يعني في سورة الدهر فاضل دقيقة وحدة نعم في سورة الدهر هل اتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا شوفوا ما أقول مذكورا بس من أوصلها أبين هذه النون لأن هي أصل الكلمة هذه ايش تكتب أصلها مذكورا لكن الخط العربي شو سوى حذف هاي الفتحة وهذه النون خلى ألف ورجع هذه الفتحة لما للراء وهذه عوض عن النون فصارت شنو مذكورة عوضة عن النون عند الوقف بألف مقدار مده حركتين يعني هذا من أتباع المد الطبيعي واضح؟ إذن كل ما يماثل ويطابق هذه الكلمات أقف عندها نعم بمد مقداره حركتين وويها أيضا كلمة إنا أنشأناهن إن ما دام هذه موجودة أعوض عنها أقول إن شاء إلى هنا لا يسعني إلا أن أقول لكم وللأخوة المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تقيكم ان شاء الله في حلقة جديدة وأفلح من صلى على محمد وال محمد وآل محمد